وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّهُ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأِيَمْنٍ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا نُعْرِضُونَ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أَن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بوتة وهم لا يشعرون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 وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ غَضًا قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب